بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون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 فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إ ل ى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئون ولو ا ل ه ه والله نوره كره الكافرون والذي ارسل رسول هو بالهدى والدين الحق ل يغير هو على الدين كله ولو كره المشركون يا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 و أ خ ر ى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم ل ل ح و ا ر ي ي ن موسوعه النابلسي ل ه ل للعلوم ا ل ط ا ئ س ل ا أ ي د ن ا الذين آ م ن و ا ع ل ى ع د و ه م ف أ ص ب ح و ا ظ ا ه ر ي ن